ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى إ ل ي انما الهكم اله واحد فاستمر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 ذلك تقدير العزيز العليم ف إ ن أ ع ر ض و ا فقل انذرتكم ص ا ئ ق ة مثل ص ا ئ ق ة عاد وثمود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 بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا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 موسوعه النابلسي ظ م بربكم ن للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه م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 ومن احسن قولا ممن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه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 لي للقسنا فلننبئن الذين عنده ف ك ر ولنذيقنهم ا بما م ع و و ا ل من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض وناء بجانبه